lăng anh Nam o Ngh immtung mình maserkin you want to ولو تواعدتم لاختلف и к и <laughs> в هُوَ عَلِيمٌ بِذَنبِ الصُّدُورِ وَإِذْ وإلى الله ترجع